يا ايها الذين آمَنُوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله فالتموا الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 إن فروخ فافوس قال وجهاد بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله ذَلِكُمْ خير لكم إن كنتم تعلمون.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 عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَا أَذِنْتَ لَهُمْ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلافكم يبغونكم الفتن ولا أوضعوا خلافكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعن لهم والله عليم بالظالمين. لقد بتغير الفتنه من قبل وقلبوا لك الامر حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ إِنْ تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوكُهُمْ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ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 اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذأ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالموكر وينهون عن المعروف واقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعذ الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع ال الذين من قبلكم كمستمتع ال الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا هلا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 فأعاقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما بِمَا بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ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 ان تستغفر لهم 70 مره لهم مره فلن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم 70 مره